حبا حب انت بسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزمو هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقان الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد ای کو تلا دیالا گرو أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي رجاء رؤيتي يوما محمد مكرم كريم مسامح رحيم لضمة اليتيم يدى محمد هداه أقتفي له حب الوفي أسمو لأن في قلبي محمد